மஙில உ ஷமிஜ تهيئه فكبه وجودهم فينا هل تجزون الا ما كنتم تعملون انما ؤمِنْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اَذْكُرْ الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي نَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ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 بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك ايات الكتاب المبين نتلو மீன்பிமூசி கௌ மீன் இல அஹ அதுனஸ்தஹிஸ்த وكان من المفسدين ونوديد ان من على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم